126. هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممنف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 تَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَأْ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ من هذا رشدا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 بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل, كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيحون أجرما أحسن عملا أولئك لهم جنات عد تجري, تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من ذهب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 وضربِهم مثجُ لَ جعلنا لحده م جتَن مِن عنابِ وَوحفَفناهُ بنخخ وحففناهُ بنَخل, بنخل وَجعلناابَنَهَُا كْتَجََّتَنِ آتَتْأُكُ لَهَا وَلَمْ تَغْلٍ مِنْهُ شَيْئاء وَفَجررنَا خِلََا لَهُ مَا لَهَرَ وَكَانَ لَهُ ثمَمَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوهُ أَنَ أَكثَوْ مِنكَمَا ل أَنَ أَكثَوْ مِن كَمَالَ وَأَعزُّونَ فَر وَدَخَلَ جَن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 ويقول يا ليتني لم اشرك بعقبي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان من تنتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ انْزَلَّ مِنْ السَّمَاءِ الأرض بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هشيماً تذروه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 انا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا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 وَمَا مَنَعَنَا سَن نُّؤْمِنُ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت يدا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 111. وقال الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا 112. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا 113. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من علما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 117. قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 118. لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 110.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 ادي بلغتمني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا قريه استطعم ما اهلها حتى اذا اتى اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا أن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 وكل سفينه غصبا وان الغلام فكان ابواه مؤمنين فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانهم وكفر فاردنا ان يبدل لهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه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 ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إنا أن تعذب وإنا أن تتخذ فيهم حسنا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 وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا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 فَعَيِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْءًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ عَمَّا لَا الَّذِينَ ضَلَّ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بآيات ربهم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 119. وفي الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 انما الهوكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا